إثنى عشر استمع إلى الحوار وأعده ثم قرأه واكتبه في دفترك المرور اليوم درسنا عن المرور يا معلمتي السيارات كثيرة والشوارع مزدحمة في مدينتنا هذا صحيح يا حسن من منكم يعرف إشارات المرور الضوئية؟ أنا أعرفها يا معلمتي وأنا أيضا أعرفها يا معلمتي أحسنتم يا طلاب يا مراد هل تعبر في الضوء الأخضر أم في الضوء الأحمر؟ يا معلمتي أنا أعبر في الضوء الأخضر دائما أحسنت يا مراد